أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَعْتُمْ وَأَذَلَّتُّمْ وَلَمْ يَبْغُوا فِيكُمْ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهِمْ ۚ وَقُلْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتَ عَرْفَانٍ لَّهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوهُ يُمَكِّنْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَضَلَّ عَمَلُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخْذَ أَعمالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَن inna allaha 'alayhim wa lilkafirin amthaluhā dhālika bi'anna allāha mawlā alladhīna āmanū wa annal kāfirīna lā mawlā lahum inna allāha yudkhilul ladīna āmanū wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti jannāt تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وكاينن قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سو عمله سو اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فيها, فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ غَيْرِ آثِمٍ وَعِنَبٍ وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ لبن لم يتغير وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانار من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفا ولهم فيها من مَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الرَّبِّ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَالسُّقُومَا وَسُقُومًا حَنِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أَلَا إِنَّهُمُ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ حكمته وذكر في القتال رايت الذين في قلوبهم رايت الذين في قلوبهم مرضيا ينظرون اليك نظرا مغشى عليه من المنون فاولى لهم طاعه وقولا معروفا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ فاصممهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب ان قفلها ان الذين يفتدعون على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سور لهم الشيطان سوَّل لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذاركَ بَأَنَّهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْضَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ راض ان لا يخرج الله ابوانهم ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُعَذَّبُونَ ۖ وَالرَّسُولُ وَشَاقَّ الرَّسُولُ من يُضِلُّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ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 امل حياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكم ذا فيحكم تبخن ويخرج اضواركم ها sabīrillāhi faminkum man yadkhil waman yabkhalu innamā yadkhulu 'an-nafsi wallāhul ghaniyyu wa antum al-fuqarā وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَنْ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ